Thank <laughs> you. خط القلب بدايك ده قلت روح عامل ايه احكولي حد يهرب من مكتون مدى حبا من بعد اكتاب ولا نقيوش بسهال جواب ولا عرفوش اهي الاسباب ولا عرفوش اهي الاسباب بالقرود أهوي أهوي أهوي خط القلب بدا <تصفيق> ولا ينسل سؤالي جاءت ولا ينفوش في الأسباب ولا ينفوش في الأسباب اللي أروني قدر قدر قدر حب القلب جباريك عليك تاين كل اسكى في ايديك في كفر ايديك اللي ايدي. ارويك قالولي قالولي الحب دا صعب عليك تاين كل اسكى في ايديك في كفر, ايدي. في كفر Jag är allt du behöver يا ليلي يا ليلي انا عمرو واللي ترامه في قلبك ساكن مش مكتوب لصوتك هاني اللي قاومني في الالم Du skall inte vara med mig längre. Du skall inte vara med mig Så väl är du? Är du? Är du? Är du? Så är ألف دليل إنك عاشق تحت قليل قالوا كثر ألف دليل انك عاشق تحت قليل قالوا كثر ألف دليل إنك عاشت تحت قليل يا دليل إنك عاشي ضخت قليل شمعت حبت ليك ما تهشي تسعيت غيرك ولا تسعى كل كل جلادي ما تهشي يا من قلبي دخيل قلبي وحامل det du är. Det är hur det är. Det är. Det är. Det är. Det är. Det är. Det är. Änare, änare, änare, änare, änare, änare, änare, änare, änare, änare, änare, änare, änare,